يوم يُوفَخُ في الصُّور ونَحْشُرُ الْمُدِرِمينَ يومئذ زُبْقَى يَتَخَافَتُنَّ بِلَهُمْ إلَّا بِثُمْ إلَّا عشرَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يقولون إن يَقُولُ لَئِذَّ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ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 همل غل ما وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ غُلْمَ فَلَا يَخَافُ غُلْمَ وَلَا هَقْمَ وَكَذَلِكَ أَن وكذلك أنزله القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقوى أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعتر بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحي وَقَرِّبْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شدرة الخند وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقفضا يفصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ثم فَتَابَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَتَابَ عَلَيْهِمْ وَهَدَاهُ قَالَ اهْبِطُوا بعضكم لبعض عدو لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَأْتَيَنكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونكشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن